بسم الله ما هو تعريف التمييز لغة الصلاحة؟ نعم التمييز لغة فصل الشيء من غيره لقوله كقوله تعالى ومتاز اليوم أيها المجرمون أين فصلوا عن المؤمنين أو من المؤمنين وقوله تكاد التمييز من غيره نعم الصلاح هو الاسم منصوب المفسر لمن بهم من الذوات وزدنا زيادة والنسب فقوله الاسم ماذا خرج به الفعل الحرف فلا يكونان تمييزا فقوله المنصوب المرفوع المجرور المجرور يأتي تمييزا ولكن ليس بمنصوب والتمييز الصلاحي يكون منصوبا فهو إن كان تميز المعنى لا كنت يقال له تميز قول المفسر ما معنى المفسر المبين وانبهما ما معنى لمن بهمه أي خفية واستتر أحسنت قال رحمه الله باب التمييز وهو الإسم المنصوب المفسر لمن بهم من الذوات. نحو قولك تصبب زيد عرقا وتفقى أبكر شحما وطاب محمد نفسا واشتريت عشرين غلاما وملكت تسعين نعجة وزيد أكرم منك أبا وأجمل منك وجها تقدم معنى تعريف تمييز لغة والصلاح وأنه في اللغة فصل الشيء عن غيره وذكرنا آيتين تدلاني على هذا المعنى اللغوي قوله تعالى وامتاز اليوم أيها المجرمون وقوله تكاد تميز من الغير وأما تعريفه بالاصناح فهو كما ذكر رحمه الله أنه الاسم منصوب فيستفاد من ذلك أنه لا يكون فعلا ولا حرفا ويستفاد منه أيضا كذلك أنه لا يكون مرفوعا ولا مجرورا وقوله المفسر المقصود به المبين الموضح لمن بهم من الهيئات أي أنه يفسروا لمن بهم من الذوات أي أن التمييز وظيفته تفسير الذات وبيان الذات وتجلية الذات وذكرنا أمس أيضا من الذوات أو النسب في فيستفادوا من التتمة أن التمييز ينقسم إلى قسمين إما أن يكون تمييز ذات أو تمييز نسبة أو تمييز نسبة وتمييز النسبة أمثلته هي الثلاثة التي ذكرها المصنف رحمه الله الأولى مثلا له بثلاثة أمثلة تسبب زيد عرقا فعرق تمييز فسر ووضح إبهام النسبة لأن قولك تسبب زيد هذا فيه إبهام في النسبة أما الذات فالذات معلومة الذات معلومة ما فيها إبهام زيد ذاته معلومة معروفة ليس تم إبهام فيها، وإنما الإبهام حاصل في النسبة إليه تسبب زيد، فما ندري من أي جهة هذا التسبب الذي حصل لزيد فما ندري ما هي الجهة التي تسببت من زيد؟ أما ذاته فلم تتسبب، وإنما هناك شيء تسبب في زيد وهو مبهم، فلما نسب التسبب إلى زيد حصل إبهام، فما ندري من أي جهة تسبب زيد؟ فلما قلت عراقا هل بقي هذا الإبهام في النسبة لم يبق رفع بالتمييز تصبب زيد عراقا لم يبق هذا الإبهام لأن التمييز يرفع إبهام النسبة أو يرفع إبهام الذات كما سيأتي أما هنا ما فيه ذات مبهامة لأن زيدا كما هو معلوم لديكم ذات معلومة ليس فيها إبهام زيد وإنما الإبهام في نسبة التصبب إليه لا ندري من أي جهة تصبب وسال زيد. أما هو لم يسل، ولا يصرح أن أنه سال زيد. سال زيد حصل له سيلان. لا. وإنما هناك شيء يحصل له سيلان في أي في زيد وتصبب في زيد. هذا هو المبهم. فلما نسبت التصبب إليه حصل هذا الإبهام. فجئ بالتمييز رافعا لهذه أو لهذه النسبة المبهمة. قالوا وتفقه بكر شحما ومعنى تفقق كما تتفقق كما تقدم بمعنى امتلاه فلما نسبت التفقق إلى بكر حصل إبهام فلا ندري من أي جهة امتلاه زيد هل امتلاه من جهة الشحم أو غير الشحم؟ فلما قال تفقى بكر شحما ارتفع هذا الابهام الحاصل في النسبة وأيضا كذلك طاب محمد نفسا فإذا قلت طاب محمد في نسبة الطيب إلى محمد ابهام أليس كذلك في نسبة الطيب إلى محمد ابهام لأنه ممكن أن يكون طاب من جهة نفسه ممكن أن يكون طاب من غير جهة النفس فالطيب من جهة العلم والأخلاق والكرم والزهد إلى آخر ذلك فيؤتبه التمييز يرفع هذه أو يرفع هذا الإبهام في النسبة فتقول طاب محمدا أو طاب محمد نفسا طاب محمد علما طاب محمد زهدا إلى آخر ذلك فإن جهات الطيب كثيرة جهات الطيب كثيرة فإذا نسبت الطيب إلى محمد يحصل فيه شيء من الإبهام ثم تأتي بالتمييز يرفع هذا الإبهام وأيضا من تمييز أو من إبهام النسبة الأمثل الأخيرة التي ضربها المصنف رحمه الله وهو قوله زيد أكرم منك أبا وأجمل منك وجها فهذا فيه إبهام فقولك زيد أكرم منك فما ندري من أي جهة زيد أكرم مني لا ندري من أي جهة زيد أكرم مني ربما كان من جهة علمه لا من جهة أبيه أو من جهة أيضا كذلك ابنه إلى آخر ذلك أو من جهته نفسه أو من جهته نفسه هو كريم واضح فلما تظل زيد أكرم منك أبا علمنا أنه أن كرمه من جهة إيش من جهة أبيه فلما نسبت الكرم إلى زيد زيد أكرم حصل إبهام لسكذلك في النسبة أي في نسبة الكرم إلى زيد محتمل أن الكرم من جهة الأب وأن الكرم من جهة الابن وأن الكرم من جهة نفس زيد هو كريم ليس فلما تأتي بالتمييز يرفع هذا الإبهام في النسبة فتقول زيد أكرم منك ابنا ابنه أكرم منك أو زيد أكرم منك أبًا أي أبوه أكرم من منك أبوه أكرم منك فهذا هو وأيضا كذلك المثال الثاني زيد أجمل منك وجها فهذا فيه احتمال لما نسبت الجمال أجمل إلى زيد فهذه النسبة فيها إجمال كما ترى وفيها إبهام وممكن أن يكون الجمال من جهة فعل من جهة فعله ويمكن أن يكون الجمال من جهة وجهه فلما تأتي بالتمييز يرفع هذا الإبهام في النسبة فتقول زيد أجمل منك فعالا زيد أجمل منك فعالاً عرفنا أنه أجمل مني من جهة الفعال زيد أجمل منك وجهاً عرفنا أنه أجمل مني من جهة إيش وجهاً لا من جهة فعالة واضح فهذا هو فهذا التمييز وظيفته النوع الأول وهو تمييز الذات يرفع إبهام النسبة الحاصلة يرفع إبهام النسبة السابقة عليه الحاصلة في الجملة المتقدمة فلما تصبب زيد هذا إبهام تفقى بكر طاب محمد زيد أكرم منك زيد أجمل منك هذا في إبهام لأن جهة الجمال ربما كانت من جهة كذا أو من جهة كذا إلى آخر فيأتي التمييز يرفع هذا الإبهام الحاصل في النسبة انتهينا من هذا النوع الأول انتهينا منه إن شاء الله النوع الثاني تمييز النسبة تمييز الذات النوع الثاني تمييز الذات وهذا يكون بعد العدد وبعد المقادير هذا النوع الثاني يكون بعد العدد وبعد المقادير اشتريت أحد عشر قلما اشتريت أحد عشر كتابا والمقصود بالعدد هنا الذي ينصب التمييز بعده من أحد, أحد عشر إلى تسعة وتسعين هذا الذي ينصب بعده العدد أو ينصب بعده التمييز ينصب بعده الاسم على أنه تمييز المقصود بالعدد هنا الذي ينصب تمييزه أحد عشر إلى تسعة وتسعين إني رأيت أحد عشر كوكبه إن هذا أخي له تسع وتسعون نعجة وما بينهما وما بينهما أوعدنا موسى ثلاثين ليلة وهكذا فنبجست منها منها فانبجست منه اثنتين عشرة, عشرة عينا فانبجست منه اثنتين عشرة عينا فهذا يكون الذي هو ما ذكرنا لك تمييز الذات يكون بعد العدد وبعد المقادير هذا يحفظ تمييز الذات يكون بعد العدد وبعد المقادير فما المقصود بالعدد الذي ينصب تمييزه لأن العدد كثيرة من منصوب بالعدد الذي ينصب تمييزه المقصود به أحد عشر إلى تسعة وتسعين بإدخال الغاية كما سمعت في هذه الأمثل إني رأيت أحد عشر كوكبا ما يعرب كوكبا تمييز لأنه وقع بعد أحد عشر تمييز أحد عشر هذا العدد ينصب إِنَّ لله تِسْعَةً وَتِسْعِينَ إِسْمًا تِسْعَةً وَتِسْعِينَ إِسْمًا ما يعرب إسمًا؟ تمييز لأنه وقع بعد هذا العدد وهو تسعة وتسعين ووعدنا موسى ثلاثين ليلة ما يعرب ليلة تمييز فجلدوهم ثمانين جلدة ما يعرب جلدة تمييز هذا واضح فهذا النوع يقع بعد العدد وبعد المقادير أيضا والمقادير تشمل الموزونات وتشمل المكيلات وتشمل المساحات كلها مقادير هذه. فما يقع بعدها من أسماء منصوبة منصوب على أنه تمييز إذا كان مبينا لما ذكر. فهذا الموطن الآخر أو النعيم الموطن الآخر أو الموضوع الآخر الذي يقع فيه تمييز الذات يقع بعد المقادير والمقادير يشمل الموزونات اشتريت رطلا سمنا. اشتريت رتلا عسلا اشتريت منويني سمنا فيقع بعد الموزنات المقادير تشمل الموزنات كما سمعت اشتريت رتلا زيتا سمنا عسلا وايضا تشمل المقادير المكيلات اشتريت صاعا برا اشتريت صاعا برا اشتريت صاعا تمرا إلى آخر وليس المقصود انك اشتريت الآلة لا لأنك لو أردت الآلة تضيف تقول اشتريت صاع بر اشتريت صاع بر إذا أردت الآلة أضفت الآلة لماذا بعدها حتى نعلم أنك تريد الآلة ما تريد المقدر بهذه الآلة فإذا أردت الآلة قلت اشتريت صاع بر هكذا تقول واضح وإذا أردت المقدر بها المكال بها نصبت فقلت اشتريت صاعا بر صاعا تمر إلى آخره هذا واضح المقادير يشمل غنّ الموزونات كما سمعت اشتريت رطلا سمنا فهنا رطلا مفعول به وسمنا ليش هو عرابه تمييز هذا واضح ويشمل أيضا المك المقاد المكيلات احسنت يشمل المكيل أو المكيل به اشتريت صاعا برا اردبا قمحا الإردب هذا آلة يقال بها عندهم طيب ويشمل المساحات اشتريت شبرا ارضا اشتريت شبرا أرضا اشتريت فدانا ارضا فدان مساحة معلومة عندهم مساحة معلومة اشتريت جريبا نخلا جريب مساحة معلومة عند العرب يقيسون بها وهذا كله الجريب هذه المساحة اشتراها من النخل اشتراها من من النخل فيقول اشتريت جريبا أي هذه المساحة المقدرة كلها نخل اشتريت جريبا نخلا ولو قلت اشتريت جريبا فيه ب replay ابهام أن يصد ذلك محتمل من النخل محتمل من غير النخل فلما قلت اشتريت جريبا نخلا عرفنا أن هذه المساحة التي اشتريتها كانت من إيش؟ من هذه الشجرة شجرة النخل فمن يعرف اشتريت جريبا نخلا؟ شرف علماب المليء على السكون والتاتة الفاعل في محل رفع وجريبا مفعول به نعم ونخلا تمييز منصوب علامه نصبتها الظاهرة على آخر فهذه هي مظان ومواضع تمييز الذات نعيدها يقع بعد العدد هذا واضح والمقصود بالعدد الذي ينصق تمييزه 11 إلى 99 انتهينا من هذا وهناك عدد ما هي مقصودة هنا ويقع بعد الموطن الآخر وموضع الثاني الذي يقع بعده بعد المقادير والمقادير تشمل الم... تشمل الموزونات مثل اشتريت رطلا سمنا وتشمل المكيلات احسنت تشمل المكيلات اشتريت صاعا برا فاذا اردنا الالة كيف نصنع حتى نميز أنك ردت الآلة ما أردت المقدر بها تقول اشتريت صاع صعبر أي هذه الآلة أي هذه الآلة التي هي يقال بها طيب ويشمل أيضا المساحات اشتريت شبرا أرضا اشتريت شبرا أرضا فهذه مساحة معلومة طيب نعرب أمن ثلاثة مصنف لتقرير هذا الأمر قال نحو قولك تصبب زيد عرقا من يعرف سرعة نعرب هذه الأمن ثلاثة تصبب في علماض مبنع الفتح وزيد فاعل وعرقا تمييز ما ينوع تمييز؟ تمييز النسبة فالإبهام حاصلنا في نسبة التصبب إلى زيد محتمل أنه من جهة العرق ومن جهة غير العرق طيب وتفقع بكر شحما تفقع فعل ماض مبني على الفتح وبكر فاعل وشحما تمييز أحسنته وطاب محمد النفس نعم طاب في ماض مبني على الفتح ومحمد فاعل ونفسا تميز واشتعل الرأس شيبا أنت اشتعل في علماط على السكون نعم نعم الفتح نعم ما اتصل بي شي والرأس فاعل وشيبا تميز وازداد زيد علما ازداد في علماط وزيد فاعل مرفوع على مترفعه ضم الظاهرة على آخر نعم وعلم تمييز من أين نوع التمييز؟ تمييز النسبة ازداد علم زيد فنسبة الزيادة إلى زيد فيها إجمالة وفيها إبهام فمن ندري زاد الزيد من أي جهة هذا؟ جهة علمه أو من غير جهة أو من ماله زاد زيد مالا أو ازداد علما ما ندري فنسبة الزيادة لزيد فيها إبهام على استخدام فيأتي التمييز يرفع هذا الابهام عرف أنه ازداد من جهة العلم طيب وزيد أكرم منك وجها زيد مبتدأ وأكرم اسم تفضيل خبر والاسم الذي بعد اسم تفضيل المنصوب هذا تمييزه ومنك جار مجرور من حرب جر والكافض مين متصم على الفتح في محل جار مجرور, مجرور متعلق بأكرم ساتي معنى التعلق والموصل إن شاء الله وأبل تميز أحسن تمن نوع تميز تميز النسبة وكان حقها أن يقدم يأتي بعد بعد الأمثلة التي ذكرناها آنفا وأجمل منك وجها أيضا نفس عراب أنا أكثر منك مالا أنت يا أخي نعم أنا مبتدا ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع مبتدا. أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا وأكثر خبر مرفوع على مترفعه ضم الظاهرة على آخره أحسنته مالا ما لن تمييز أحسنته من أين نوع التمييز من تمييز النسبة ما أعدله خليفة من أين نوع التمييز هذا الذي يأتي بعد فعل التعجب إذا تعجبت من شيء فقلت مثلا ما أكرمه رجلا ما أعدله خليفة هذا العدوس اسم تفضيل هذا تعجب لأن فعل ما أعدله خليفة ما أجلده رجلا هذا تمييز تميز نسبة نفسه تميز نسبة يدخل الذي بعد بعد فعل التعجب سيأتي معكم فعل التعجب نحو هذه الصيرة ما أحسنه ما أجمله إلى آخر ذلك ما أحسنه وجها ما أجمله فعالا ما أجمله عالما أو ما أحسنه ما أجمله علما كل هذا أم عالما علما يعني من حال مشتق ولا الصحيح فهذا أيضا الذي يأتي بعد فعل التعجب من هذا الباب أكرم بأبي بكر خليفة أيضا كذلك خليفة تميز، وهذا إن شاء الله يأتي معكم في المتمم الكلام عليه لكن لا بأس أن يلو إليه هذه الإلماء المختصرة أن الذي يأتي بعد التعجب بعد سيغ التعجب كما سمعت ما أعدله خليفة الها هذا مفعول به ما أعدله الها مفعول به في علماط والها مفعول به وخنيفة هو الشاهد ماذا يقال في عرابه تمييز نعم قال لماذا خصص العدد من 11-99 هل العدد الأخرى لا تكون تمييزا لا يكون لها تمييز مثل المئة والألف والمليون ونحوها هذا يأتي معكم إن شاء الله لكن نحن نقصد العدد الذي ينصب تمييزه قد أشرنا إليه العدد الذي ينصب تمييزه من 11 إلى 19 هذا الذي ينصب تمييزه وأما ما عدا ذلك فلا ما ينصب تمييزه وإن شاء الله يأتي الكلام عن الأعداد وتقسيم الأعداد من حيث التمييز أن تحفظ هذا العدد الذي ينصب تمييزه المقصود في درسنا قالوا اشتريت عشرين غلامة أنت؟ نعم اشترى اشترى في الماضي بني على السكون تصالى رفع وتحرد نعم قبل هذا ولنسألك عن هذا الاعراب كبرت كلمة تخرج من أفواههم كبرت كلمة تخرج من أفواههم ما يعراب كلمة تمييز أحسنته تمييز ايش هذا نسبة تمييز نسبه أحسنت طيب الآن عرب الثاني واشتريت عشرين غلاما نعم عشرين مفعول به منصوب على منصف مليا طيب غلاما تمييز من, من أي نوع تمييز هذا لا تهينا من تمييز نسبه الآن هذا تمييز ذات قلنا لك أن تمييز نسبه تمييز ذات ومضان تمييز الذات أي ما يقع بعدها تمييز الذات يقع بعد العدد كما في هذا المثال ويقع بعده المقادير ويشمل ثلاثة أشياء المقادير من الموزونات والمقادير من المساحات المقادير من المكيلات كل هذه تحتاج إلى تمييز وميزها والشاهد غلاما وملقت تسعين نعجة آدم نعم ملك في علماء مبني على سكون صانب ومير رفع والتضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل تسعين مفعول به منصوب علامة نصبي فتح الظاهر على آخره طيب منصوب علامة نصبي فتح الظاهر على آخره نعجة نعجة, نعجة كلام على نعجة أما تسعين فهو مفعول به منصوب علامة نصبي لا فنعجةً هو الشاهد منصوب تمييز منصوب علامة نصمي فتح الظاهر على آخره أحسنته فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاماً معرب عاماً عندك إلا خمسين عاماً تمييز لك أحسنته إلا خمسين عاماً عاماً تمييز لخمسين الذي هو مبهم محتمل أنه من هذا الجهة من جهة السنين لا فيهم ألف سنة إلا خمسين ومحتمل غير ذلك فهو بيّن حاصل أنه بين ذلك قال رحمه الله في شيخ قبل أن ننتقل إلى هذا الذي سيكون الكناع عليه الآن من الشروط واضح الدرس إن شاء الله. قال ولا يكون تمييز إلا نكرة ولا يكون إلا بعد تمام الكلام هذا الشرطان تقدم معنا في الحال تقدم معنا في الحال فالتمييز أيضا من شروطه أنه لا يكون إلا نكرة لأن المقصود منه تمييز الذات أو النسبة وهذا يحصل بالتنكير والنكرة هي الأصل فلا داعي للتعريف لا داعي للتعريف لأنه يكون شيئا زائدا ما نحتاج إليه فلذلك يشتريطون في التمييز أن يكون نكرة لأن القصد من الاتيان بالتمييز ما هو تمييز الذات وبيان الذات ورفع إبهام الذات يعني كذلك أو رفع إبهام النسبة وهذا يحصل بالنكرة هذا يحصل بالنكرة والنكرة هي الأصل النكرة هي الأصل فما دام أنه يحصل بها فلا نعد إلى التعريف لا نعد إلى إن التعريف فنأتي بالأصل الذي هو التنكير لكن إذا كان لا يحصل بالنكرة فنحتاجنا أن نجعله أيضاً بإيش بالمعرفة هنا يذكرون أن التمييز لا يكون إلا نكرة قالوا العلنا في ذلك لأن المقصود من التمييز هو بيان الذات أو بيان النسبة وهذا حاصل بإيش بالنكرة فلا يعدل عنها لأنها الأصل لا يعدل عنها لأنها الأصل فالأتيام بالتعريف شيء زائد لا يحتاج إليه وهذا المذهب المشهور وهو مذهب البصريين وأما الكوفيون فيرون جواز ذلك فهذا الشرط الأول من شروط التمييز أنه لا يكون إلا نكرا، فلا تقول قاب زيد النفس أو تفقى بكر الشحمة أو أيضا كذلك أيش تصبب زيد العرق هذا خطأ لأن التمييز شرطه أن يكون نكرة فلا يصلح تعريفه فعلى هذا لا يصلح أن تقول ما سمعت تصبب زيد العرق أو تفق بكر شحم أو كذلك ما ذكر تصبب زيد النفس وأما قول الشاعر وطبت النفس يا قيس عن عمر فألهن زائد وليس تعريفية هذا لا يحتج به على أن التميز أتي معرفة عرفتك لما أن رأيت وجوهنا صددت وطبت النفس يا قيس عن عمري ألا يقال هنا النفس معرفة لا النفس نكره لأن أل التي فيه زائدة عند البصليين أل التي فيه زائدة فالتميز لا يأتي معرفة وهذا البيت الذي سمعت لا يحتج به لأن أل في قوله وطبت النفس يا قيس عن عمري إنما هي زائدة وليست تعريفية رأيتك لما أن عرفت وجوهنا صدت وطبت النفس يا قيس عن عمري هذا الشرط الاول ولا يكون الا بعد تمام الكلام لا يجوز تقديمه على عامله لا يصلح تقديمه على عامله فلا تقول مثلا زيتا عندي, عندي رطل زيت عندي رطلا رطلا لا زيتا عندي رطل هذا لا يصلح بل وجوبا أن تقول عندي رطل زيتا أو اشتريت رطلا زيتا أما تقدمه فلا هذا شرط لا بد منه التمييز وهو أنه لا يتقدم يأتي بعد تمام الكلام فلا يتقدم على العامل فيه فلا يصلح أن يقال زيتا اشتريت رطلا هل يصلح هذا؟ أو زيتا عندي رطل هذا ما يصلح أو كتابا اشتريت عشرين أو كتابا اشتريت عشرين لا يصلح هذا لأنه لا بد أن يتأخر كما يقول المصنف لا يكون إلا بعد تمام الكلام فلا يصلح تقديمه على عامله وهذا هو مذهب سيبويه وجماعة من النحاء أنه لا يجوز تقديمه على العام المطلقا لا يصلح التقديم والمصنف كأنه يرى هذا لأنه يقول لا يكون إلا بعد تمام الكلام أي أنه لا يتقدم على شيء من هذا الكلام وإنما يتأخر يأتي بآخر الكلام يأتي الفعل والفاعل أو المبتدى والخبر ثم يؤتى بالتمييز بعد ذلك هذا وامح الشرط قد تقدم الكلام عليه ما معنى قولي بعد تمام الكلام أي بعد أن يأخذ الفعل فعله مفعولا كان يحتاج إلى مفعول بعد أن يأخذ المبتدى خبر ثم يؤتى بعد ذلك بالتمييز هل يجوز تقديمه تقول مثلا نفسا طاب زيد نفسا طاب زيد ظاهر عبارة المصنف وهو مذهب سبويه أنه لا يجب استقديم التمييز مطلقا ولا أيضا يقال زيتا اشتريت رطلا هذا لا يصلح وإنما تقول اشتريت رطلا زيتا تأتي به بعد تمام الكلام هذا ان شرطاني في التمييز يحفظان وأما صاحبه لا يشترط فيه التعريف لا يشترط فيه التعريف كما تقدم في الحال أن صاحب الحال يشترط فيه التعريف التمييز لا قد يكون صاحبه معرفة وقد يكون صاحبه معرفة طاب زيد نفسا صاحب التمييز كما ترى في الظاهر هو ما عرفة ليس كذلك إن زيد هو المميز الشيء الذي انتسب اليه وقد يكون نكرة اشتريت هو رطلا زيتا اشتريت رطلا زيتا قطن هنا معرفة ونكرة نكرة كما ترى فصاحب التمييز قد يكون معرفة وقد يكون لكرة فإن ذلك لم يشترط التعريف في صاحب التمييز كما اشترط في صاحب الحال أنه لا بد أن يكون معرفة ننتقل إلى الاستثناء قال رحمه الله باب الاستثناء وحروف الاستثناء ثمانية وهي إلا وغير وسوى وسوى وسوى وخلا وعدى وحاشا. هذا الخامس من المنصوبات ليس كذلك الخامس من المنصوبات تقدم معنى المفعول به والمفعول المطلق والتمييز والحال الحال والتمييز وهذا الاستثناء والظرف نعم لا سيكون رغم كم هذا فإذا جاءنا نسينا نعم صحيح صدق المفعول به والمفعول المطلق والظرفان أربعة والتمييز والحال هذا السابع هذا السابع من المنصوبات وهو المستثنى. قال باب الاستثناء والمقصود به هنا المستثنى، لكن أطلق المصدر وآرادي المفعول فقوله باب الاستثناء المقصود هنا أي باب المستثنى، لأنه هو المقصود، هو من المنصوبات. أما الاستثناء في الكلام ليس عليه. القول باب الاستثناء أي باب المستثنى. طيب وأكثر النسخ على باب الاستثناء وعندنا في نسختنا باب الاستثناء لا النسخ المشهورة باب الاستثناء والاستثناء له معنيان معنى لغوي ومعنى صلاحي كغيره أيضا الاستثناء له معنيان معنى لغوي ومعنى صلاحي أما معناه في اللغة فهو الإخراج مطلقا سواء كان بإلا أو بغيرها هذا هو معنى الاستثناء في اللغة وقال فلان استثنى كذا أن يخرجه أن يخرجه عن الحكم المتقدم هذا هو المعنى اللغوي أن يخرج سوى كان بإلا أو بغير إيش أو بغير بغير إلا فما استثنى إذا يعتبر إيش مخرجا يعتبر مخرجا أخرجته عما تقدم وعما ذكرت تقول أكرم الطلاب إن فلانا هذا لا تكرمه فهذا مخرجا ليس كذلك فلانا فالاستثناء في اللغة هو الإخراج مطلقا سواء كان بإلا أو بغيرها كالتخصيص بالصفة أكرم رجلاً فاضلاً ماذا أخرجت بهذه الصفة أكرم رجلاً فاضلاً هذا إخراج فيه وما في إخراج الصفة أخرجنا غير الفاضل لا تكرمه فالاستثناء في اللغة هو الإخراج مطلقا سواء كان بإلا أو بغيره إلا كالتخصيص بالصفة أكرم طالبا مجتهداً أكرم طالبا مشتهدا هل حصل إخراج بقولنا مجتهد أو لم يحصل ماذا أخرجنا بمجتهد هذا لا تكرمه أكرم طالبا فنخصصه أكرم طالبا مشتهدا فلا تذهب إلى طالب وتكرمه لأن الصفة يستفاد منها الاستثناء ويستفاد منها الإخراج فقولك أكرم طالبا مشتهدا خرج غير المجتهد فهو مستثنى من الإكرام طيب وكذلك أيضا يكون الإخراج في اللغة بالشرط اقتل الذمي ان حارب اقتل الذمي ان حارب اي انه ان لم يحارب فلا تقتله اخراج حاله او ليس هناك اخراج اخراج حاله عدم المحاربه المحاربه فقولي اكرم ان او قولي اقتل الذمي ان حارب اخرجت حاله عدم محاربته فان لم يحارب فلا تقتله فهذا استثناء ليس باستثناء في اللغة الاستثناء لأن الاستثناء في اللغة هو الإخراج مطلقا بإلا أو بغيره أو بغير إلا كالإخراج بالصفة بالتخصيص بالصفة وكالإخراج أيضا بالشرط أقتلوا الذمي إن حارب أكرم زيدا إن اجتهد أكرم زيدا إن اجتهد أي إن لم يجتهد فلا فلا تكرموا هذا إخراج أم لا يسه بإخراج فخصصوا ماذا حالة الاجتهاد بالإكرام وأما إذا لم يحصل الاجتهاد فلا إكرام هذا إخراج طيب وأما في الاصطلاح فهو الإخراج بإلا أو إحدى أخواته هذا مخصص إخراج معين في الاصطلاح أي الصلاح النحويين هو الإخراج بإلا أو إحدى أخواتها نشرح هذا التعريف إن شاء الله إله إن شاء الله جاء الله.